من لا الرحمن الرحيم من الله se oo وَذِكْرُ مِنْ حَقٍّ muu Thank mm -hmm. So, Don't you let All right. <laughs> Oh, o You may